في كل شغله اشراء وكيل التجاره طوال الليل والنهار لحق محمد وعليه السلام عليكم السلام فاني ولدت من الشباب شاب العري طبعا هو تصوير هذه قضيه العرس ولا 13 سنه غابوا خطه سيدنا الله عليه ala muhteribiyyat shababhne ahi shayalala vasi bohiyya adalallahi tqabbel minna umitn jamia in shayalala tqabbelul mawta fi urtin wa fi i كذا في ساعة الشرق في قبل عريض وفي ذا الشاب محمد اي اي جدا تقا الطغ ولا لهم لا محمد يا يا شنت شنت جمعت يا جاسم شربت جمعي الضو اللي يغلي يا الله لما لما تكون فر جمعه وفى بالغضريا يا يا فر يا ها الله يتقبل اعمالكم حق القاسل ابن الحسن اللهم عجل فرج إمام زماننا يا الله لتعجيل فرج إمامنا المهدي المنتظر خل على محمد وآل محمد خلق خلق خلق وآل محمد خلق يريد حسيا عرسك يا جسام. عرس الفدائيين عرسك يا جسام في القاف دي بحكي عرس الفدائيين عرس يا زفوا من غير شموع والحنه دم ودموع زفوا من غير شموع والحنه دم ودموع عرس يا الله يفتح عليكم ان شاء الله بالطفير دعسي أن عرسك يا جسام عرس الفدائيين عرسك يا جسام بالطفير دعسي أن يا جسام عرث الفدائيين عرثك يا جسام زفوا من غار شموع والحنة دم ودموع زفوا من غار شموع والحنة دم ودموع عرثك يا جسام طاب غير يا يا جسام ارسل فداك نرجك يا جسام الله بي الطاب يا جسام ارسل فداك نرجك يا جسام جفوا من غاوش موح من والحنة بود موح جفوا من غاوش موح والحنة بود موح أرسك يا جسر والتهجير حتى كيسر عدة تقديم وتأفير الله وفن طبعا نحن البارحة الصبح حقانة حقيدة اشتباه قلت احد الأخوة البؤمنين شاعة علينا عليه السلام كان دادهم نلقطيب على الإمين من الجامع نلقطيب كان داده اسمه علي آله الله يوفقه فأنا اشتباه قلت نلقطيب على الساحة من, من تبثون هذا الموضوع حتى يفرح الرجل هذا الله يوفقه إن شاء الله ربح للخدمة الحسين بالطبير جحتي أن عرسك يا جسام عرت الفداعين عرسك يا جسام عرت يا جسام عرز من دم زفّر من غال شموع والحناة موزموح زفّر من غال شموع والحناة موزموح عرتك يا جزار <تصفيق> بالطف يريد حتياً عرتك يا جزار <تصفيق> لكم تعجلهم عرس الفداعيين عرسك يا جسر على وعيدي بالصف يرجع سياً عرسك يا جسر عرس الفداعيين يا جسر جفوا من غير شموح والحنة دم ودموح جفة ومن غير شموح والحنة دم ودموح عرسك يا جسم الطاب بالطاف يغجح يا عرسك يا جسم بعد روح ايه عرس الفدائين يا جسم بالطاف بالطفير جحسيا عرتك يا جسام عرتل في دائي عرتك يا جسام ايه زفوا من غير شموح والحنة جم ودموح زفوا من غير شموح والحنة جم ودموح عرتك يا جسام. أعاين طول لكن وجهك يلم دلل غصن يحمل قمر قدام يتمثل يولي, يولي أو عرسك حلت تحدي السيوف تضال منك الروح تقول سحرني ليال من وجهك وها الطول سحرني ليال من وجهك وها الطول سحرني يذبح نبال الشيا وجهك بالدم غير يذبح نبال الشيا تعرضك يا جسد الخطاب بس ابغي رجعتي يا جسد ما الله حرسل في داعيين حزك يا جسا بارك الله في الصفيرين احسيرا حزك يا جسا حرسل في داعيين حزك يا جسا جفتوا من الله الجموع والحنى دم ودموع جفتوا من الله فارتك يا جزاق الظامج بال إنت يا بصن دنياي هو الوردة شبابك ما يصيح الماي شاعر أهل البيت صباح أمين شاعر. B principal tan ya q Na sub dinesia oil waarde setting shababbi maji khilj maj? r se ec chdeibibi pouod kfter nei قال لي باللي مشبعك دم يا قناي قال لي باللي مشبعك دم يا دنيا اين ما تشل عين نام عين نام وعين القادر والكيل سهرانا ما تنام وعينهم عكبها الآن سهرانا ما تنام وعين القادر والكيل سهرانا ما تنام يجب فوق هج تريد الأقدار اجف فوق الخض النار هج تريد الأقدار عرصك يا جسام بطف بطف يا جسام عرص الميلي عرصك الله يقض الحوارش حصيري يا جسا ما شاء الله أرس يا جسا آه جرسوا من غير شموع وإن ماذا موذمور جرسوا من غير شموع وإن ماذا موذمور حرسك يا جسا خادم وممنون يا جميل اخاب الله, الله. الله حوايجك ان شاء الله الله <سؤال> مجبا والضيا اغصن دنياي ويرودات شبابك نا يصيح علم الله رادك حبي darz ma alli ballish baqdam oyna عين القدر والخيل شهرانا متنام عين اما جبه اللي الشهرانا متنام عين القدر عين القدر والخيل شهرانا 啊, اي زفو كهل خط النار اي تري دل اгда زفو كهل خط النار اي تسري دل سبحا ربك يا ذات القطب بسفيدهك يا ذات يا الله اللهم باسل تسبيحك harzak ya asha harzak ya asha ahzabun lalikmu Qualse are theods any ako kwa ha Ie Sosna Sosna همت زفافك هاي من منبعها ما تنعي جنب الماي من منبعها همت ما تنعي جنب الماي من متحنيه يا وليه تختار اسلوب الدم تحنيه يا ولاد تختار يا عرفك يا جسبه طب طب في الدم بحاجتك ان شاء الله شفق في ريزك يا حرزك يا جسام حرزل في يا جسام جفقوا من غير جموع بل هجنا جموع جفقوا من غير جموع بل هجنا يا جسام غريب انت وغريب بالطفو فمك ويريد القدر يحرمني ويحرمك يبني انت الهوى اللي روحت اشتمك Oishlanim na shu faxinni takdam va oishlanim na cho'pan faxinni انت كريم الروح يا نسليل اكرام للطف الترمج روح يا نسليل اكرام انت للطف اذكر مجروح يا نسلي لك راح رايز هزف الدوم هيك يريد المظلوم رايز هزف الدوم هيك يريد المظلوم عزك يا جزام بالطف يريد أحسين عزك يا جزام تروحي هاي للطف عز الفجاري القطيري جك كيان حلتك يا جسام الفيركي جايين حلتك يا جسام آه جفوا من غير الزمور قل ان نادم مجموع جفوا من قلبي الظالم يبنغ لي أكل خوفه أدري هالقدر حضر لك سيوفة أدري هالقدر حضر لك سيوفة و أدري yeah it's <laughs> like getting cool oh I didn't in سيتحدى الظلام تضحك وجهني يا دان سيتحدى الظلام يا ابن بغال ابو عيان سيتحدى تتعب وجهي يا دان سبح عز الله شابه تفاره ابطال وتريد للاجيال شابه تفاره ابطال وتريد للاجيال عسك يا جداب الصغير انت لا تسيرا ما شاء الله بالاستدلال هل تك يا جسا حلت من طبقت ليدحسين هل تك يا جسا هل تربي داعين هل يا جسا شفاوا من غال الجمور ولهنة زمنة زمنة من غالجمور ولهنة زمنة زمنة هل يا جسا classical e ya طلعت رجع علينا لياليام جايب لي ابن المصاب ترجع علينا لياليام جاي راح جام ترجع علينا لياليام عريس من الميدان جايب الامك احزان عريس من الميدان جايب الامك حذك يا جسار. تصطبي لي جهتين حذك يا جسار. الله يساكم الله يساكم. حذك الفدايين يا جسار. تصطبي لي جهتين حذك يا جسار. ضمت لي من بعدك يا الام وش ضمت لي من بعدك يا الام عرثك يا جسام بالطفير جهزيان عرثك يا جسام حاجة الله ارثي في العين حرثك يا جسام بالطفير ذ سوف نذري مو والعدنا دم المر سوف نذري مو والعدنا دم المر السيف ya ya ulasi ya اه وش غمت الايام من بعدك يا علا وش غمت الايام من بعدك يا علا مرتك يا السلا الله بيك بالطيب يا دتي يا السلا السيدي يا السلا اسبك يا الله اسبك يا الله اسبك يا الله نراك باسمه والله في الزاحة عربي والله يا جمع الخناء إني أنا القاسم زماني في جفافي في روابي كربل راسم دروس الحجم والإفدام بالصالم وقرس في Qasim bor tan qi vujhingi va alla biz ta'dur va alla biz ايها الجمع كننا اني اجمع كننا في رواضي تغمل راسم دروس العذني والاقدام بالظارم وعرضك هجر خان البدع باسم And she watching him race <متحدث> الله هو الله انسى <متحدث> قلبي روحي في روحي ان ترين كل العز والسمعه في عمري قد جنى كل ما العز والصفه في جروحي ان قد أوقت وللأجيان قد أوقت نها شمغة والنور فيناها قدتي والله إي والله إي والله إي والله في ذاتي أهل البيت مشاتي أنا أرسل منايا في مزراتي أنا درس صحايا في مواساتي الدنيا درتي والله إزاعة الله والله إزاعة هاج هر كه هو اوقان الذي واتى ولا العبرا او زين دنيا بنيسيد العثره الى شاهده فيتا حد ثوره غريبا وحيدا ذريبا ذا وحيدا يا ثب النصرة صباحنا صباح حين نفسي والله الساحره هي والله الساحره ارتي كل في صدري وعمر الوردي اهديه في دن خمري الى قم الى جني إلى نصري إلى همي إلى ديني إلى نصري نحن على السلطخ روا الأمجاد في الدهر لنا وسيُثمر غرس القضاء احجى حرز Aya Amha Oya Omul Mul Taqa أراك اليوم في عرش العبا مهتم أراك أخضي براحي سيدي بالزم فلا لذل لأشده للفدى يا عم أعمى أهدفاً للمؤذي والله في الظاهة والله <تصفيق> يا امى يوم الملتقى قد اجذب يا امى يوم الملتقى قد اجذب اراك اليوم في عرس الا مهت ابا تخطي براحي سيدتي في الدم ابا تخطي aysay yidi bisan halal dul laisdul lkhidaya am amma yafanil bukh Allah insa hadi فعزميرا حسينون فاضف عزي وخصمي ذا اسم في ذل خصمي واسمي خالد يبقى صدائسني إذا مظلمت مليل الزهر يا أمي أو والله في وجهك شمسي والله هل هل هل والله ساعدي علي الشهيري عجيب يا حسين ونقذف الحجمي wa qaltu liba izun fi zolka ismi wa ismiha izun ya buqa sada ismi izah ma'zuzan malailud dahri ya ammi wa walla chi wajhuka shamsi wa فعزمي يا, فعزمي يا حسين صادق غزمي فعزمي حسين صادق غزمي وتصغي باعث في ذره خصمي واسمي صالد يبقى خدا اسمي إذا مظلم ليل الدهر يا عمي والله في وجهك شمسي والله والله o wajahatani yuzwi li ya wali yad darbu umri o wajahatani yuzwi li ya wali علي كبري لتكفر حي هامل الامل يا وليي دي ايت وجه عليكم بريد امطان سبع ضيت فرحتك تكثرها من البتجري يا جدى تفرش لي رمل قبري طول يومي على رمل رموش نايم في صدق أول يوم غلى غمل الموت أغا يمعيشك لا يمعيشك صدر أمك صباح أمي يا ابني راحة والصنات لا يصيح لأمجة السعر يا ابني راحة والصنات لا يصيح لأمجة السعر أوم لا فجر العري قعد في ضبوقينا امي لابس ثال المرض قولي راحي الزغر بسام امي لابس ثال المرض قولي راحي الزغر بسام وليدي يا يوم زفث الالم يا حولي يا بيتي آه يوم تطل العالم خل لي تشوف النوادي رحنا شياب من دم خل لي تشوف النوادي شياب من دم الله يسعد الامهات اللي ببغداد <تصفيق> يا ابن اراء هيصيحوا لام جزا امي لعابه العري اقعد دم بيطوب بينا امي الزل في سال المقدس قول لي اراحي اذهب بالدم يدي يوم جرف الالام اذهلتي شوف النوادي حنّت شي قبل من, من دمك اذهلتي شوف النوادي من دمك البيضه بدها تزف حمرا يا بابة اللي زف او انت ابنك حمرا يا ابن ابساح حصرك ان زفت ضا جه الطبره اما نمشي على صدر الصدر اما قلت وين تروح ابع قلبي انا غبره ما اجل سوى وتر اللي الماتين بعدي وانا الغبره ما حد سد ظهري ما يحمي تقول هم ما حد سد ظهري ما يحمي تقول هم <تصفيق> أحن لمشياتي عاجزا أوي بغربيتك تكليني باجي يا ابني موطك قدا ربي الهامي معشيني هامشي ويا القبر اسك هو الصفير هو أول قصف أبواقيني يولي يديع لما تنشير سوط الجايب عريني يولي يديع لما تنشير سوط الجايب عريني يبني ويا يجنب خدري ساعة ينبخ رمك يبني ويا يجنب I' good It's time I say and Thank <laughs> you. he tu hat te weê q جاçiê ê wene bi ke yo ah خاتي ولعي خاتي ولعي وينني ابكي وينني ابكي هي الحسين هي الحسين بكل عاد هي الحسين بكل عاد خاتي ولعي وينني ابكي خاتي ولعي وينني ابكي فين يا حسين فين يا حسين فين ماتوا الاعج ماتوا الاعج اني همكي طي الله عام حتين آشار حتين الزهار عبادوا واعي أني همكي ماتوا الاعج اني همكي طي عام في عام صلوا على محمد وال محمد صل على محمد صل وسلم على محمد الله خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الضر اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب دعاه ويكشف السوء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 عش في صدر بظهور الحج يا الله اللهم عجل فرج إيمان زماننا واجعلنا من أصداره ومن المستشهدين بين يدي يا الله إلهي ارض إيمان زماننا علنا يا الله إلهي شاف مرضانا يا الله أسيما المنظورين والمنظورات ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقل حوائجهم شاف مرضاهم الدنيونهم يسر أمورهم يا الله إلهي فرج عن كل سجين وسجين مؤمنين يا الله لا سيما المنظورين فرج عنهم عاجلا عاجلا لحق القاسر من الحسن يا الله إلهي اجعل حواقب أمورنا إلى خير يا الله إلهي لا تفرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا, يا الله إلهي أرزقنا في الدنيا زيارة محمد وعلي محمد وفي الآخرة شفاعتهم يا الله, يا الله. لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله إذ لنا شر الأشرار وكيد الخجار وطوارق اللي والنهار بجاء محمد والي يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والبادلين والسامعين لأحسن قبولك يا الله إلهي لا تردنا في هذه الليلة إلا بقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله ردك إذا عجائنا في نحورهم يا الله اجل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم تالمين غالمين يا الله وإلى أرواح أمواتكم أرواح خدمة الحسين الأخوة أموات الأخوة التي يخدمون بهذا المكان شيعة أمير المؤمنين الشهداء العلماء الشيخ الجليل الشيخ جلال الشيخ علي الله عليه الفاتحة تسجقها صلوات صلوات اسمعوا and...